لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ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 نا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءا فأنزلنا من السماء ما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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم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 وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ السَّنِيَّ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 جهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين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 مرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إما قطعهم.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 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجِرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 نزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لنسألنهم عما كانوا يعملون فو ربك لنسألنهم أجمعين عما <ترجمة> كانوا يعملون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 I'm